زَلعَ عذِد كتاب وَلَ يجعلهُ عجاء غَمَ الذِ بَأس شَديدَِّد وَُبَّر المُؤمنين الذينَ يعملون الصالحات غَمَ الليذِ بَأس شَديد يعملون الصالحات وَبَ الشّرَ الْ المُؤمِلينَ الذيينَ يَععملون الصَّالِحاتِ أن لَهُم آجرًا حَسَنَا وَبَِّر المُؤمِلينَ الذيينَ يَععملونَ الصَّالِحاتِ أن لَهُم آجرًا حَسَنَا م كتينَ فِيه أبدَا ن كتينَ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا مَا لَهُمْ دِينٌ مِنَ كَبَُت كَرمَة تَخُْرج مِن أأَقْوهِم إ يَقولُونَ إِللاا كَذبَا كَبَت كَمَك تَخْررجُ مِنْ أَفْوهِم إ يَقولُونَ إللاا كَذِبَا فَل عَكَبَا خِ الننفسْسَكَ آثَارِهِمْ إَِّم يؤمنِنوا بهذاَا الحَدكِ أَسَفَاب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 إَِّ جعََّ مَا عَلَ الأبِْزينَةَهَا لَِدْلُ وََهُم أَّهُمْ أَحَنوا عَ ل وَإَِّلَ جَعلُونَمَا عَلَهَا صَعدًا جُرزاد وَإَِّ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 اذْ اَوَلْفِتْ يَتُ الى الكَهف فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا فَطَوَّلْنَا بِهِمْ عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَاسْتَبَقُوا الْبَابَ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِمْ رَقِيبٌ ۖ فَطَوَّلْنَا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما ردت أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها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 ها اولئك قوم نتخذوا من دونه الهه ها اولئك قوم نتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليه بسلطان بين لولا بسلطان بين فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَمَن يَأْتِِ اللَّهَ بِظُلْمٍ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ طَغْيَاتِهِ مَسَّنًا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم من رحمته وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ يَا شُكْرَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ الرَّحْمَتِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ, أمركم من ثقار يَشْرُكُ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِالرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ مِثْلَ الظُّلَمِ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا وإذا غربت, وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ دَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحسَبُهُم أَقَابَوُ وَهُمْ رُقُدُ وَنُقَّبُهُم دااتَ الَمين وَذاتَ الشّمال وَتَحْتَبهُم أَقَابَوُ وَهُم رقُد وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٌ جِرَاهِ بِالوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ وَكَذَلِكَ بَعثناهُم لَتَسَ أَلُ بَيْنَهُم قَالَقائِنُم مِنْهُم كَملَ بِتُمْ وَكَذَلِكَ بَعثْناهُم لتَسَ أَلُ بَلَهُم قَالَقائِلُم مِنْهُم كَمْلَ بِتُم قَاوا لَ بِبتْنَا يَوْمًَا أَو بَعضَ يوم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 إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَالْيَأْتِ فَبِرْزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَبْذُلُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 وَكَذَلِكَ أَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرِيْبَةٌ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرِيْبَةٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرِيْبَةٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ لِأَمْرِهِمْ فقال بنو عليه بن يان الربهم اعلم بهم فقال بنو عليه بن يان الربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم لننتخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم, الرابع كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقولُ لَ خَْتَةُ سَابِتُم كَلبُهُم رَجمَِغَيدَ وَيَقُونَ سَبَعتُ وَتَامِنُهُم كَلْبُهُم وَيَقُ ل سَبَعتُ وَتامِنُهُم كَلْبُهُم قُرَّبّ أَعلَمُ بِعِدَّتِم مَا يَعلَمُهُم إِللاا قَلل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 فلا تماركيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفزكيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا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 وَقلُلْثأَ يَهدِييَنِ رَبّ لِأَقرضَِهَا رَشَدَ وَلَتُ فيِي كَهبِهِمْ تَلَاتَمِئَةِ سِنينَ وَزدَادُ تِسعار وَلَتُ فيِي كَهبِهِمْ تَلَاتَ لِئكِنينَ وَزْدادُ تِعار قُلِلهُ قل عَلَمُ بِمَا لَبِتُ لَهُ غَيبُ السَّماواتِ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 لَمَبْدَلْ لَكَ كَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُنْتَهَداً وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واستبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفكر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 اننا اعتدلنا للظالمين نار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش الوجوه وان يستغيثوا يغاثوا بما بِسَ الشَّرَابُ وَسَأَتْ مُدتفَقَا بِسَ الشَّرَاب وَتَأَت مُدت فَقَا إَِّينَ آممَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتَِّ إنا لا نُضيعُ أَجرَْ مَنْ أَحسَنَ عملَلَ إَِّنَ آمَلُوا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار اولئك لهم جنات عدن تجري من يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِن أَثَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِن أَثَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خطرا مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا نِعْمَ الثَّوَابُ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 ثَيْنَي مِن اعنابٍ وحففناهما بنخلٍ وجعلنا بينهما زقفاً كلتا الجنتين اتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين اتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وَفَجرنَا قِلَ لَهُ مَ نَهَرَ وَفَجررنَا قِلَ لَهُ مَ نَهَرَ وَكَانَ لَهُثَمَرُ فَقَا لِصَاحِبِهِ وَهُ وَيُحاوِرُهُ أَنَ أَتْكَر مِنْ كَمَالَ وَكَانَ لَهُ تَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُ وَيُحاوِرهُ أَنَ أَكْتَر مِنْ كَمَالَ انا اكثر منك ما لو واعز نفرا انا اكثر منك ما لو واعز نفرا ودخل جنته وهو أن تبيد هذه أبدا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما تَ قائمَةَ وَلَ يرودِت إلَ رَبّلَجًِاَّ خَيْئم مِنهَا مُن قَلَبَاقالَا لَ صاحبُ وَهُو وَيُحَهُ أَكَ قَبتَ بالَِّذ خَلَقَك قَا لَ صَاحِبُ وَهُويُحَوه أَكَ قَبْتَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثم لكن والله ربي ولن أشرك بربي أحدا لكنّه والله ربي ولن أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 اي ياتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حثانا فعثر ربي ان ياتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حثانا ويرسل عليها حثانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويرسل عليها حثالا من السماء فتصبح صعيدا زرقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انتق فيها وهي خاويه واحيط بثمره فاصبح يقلب على ما انتق فيها وهي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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بِأَتْيٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وخير هو خَيير تَوَابَُ وَخَيْر النَّطَدَا وَضُرِ بِلَهُم مذَل الحاتِ الدُّْياكَمَا إِأَنْ زَلْناهُ مِنَ السَّم وَضْرِ بلَهُم مَذَل الحياتةِ الدُّنْياكَمَا إن أَنْ زَلْناابُ مِنَ كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا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 المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 واعرضوا على ربك فقل لقد جئتمونا كما خلقناكم اولا مره بل جعلتم لن ننجعل لكم موعدا بل جعلتم لن ننجعل لكم موعدا فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ولا يظلم ربك أحدا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ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 وَيَوْمَ يَقول نَادُ شُرَكَ إََّذينَ زَامتُم فَدَعوهُم فَلَمْ يَتَجبُ لَهُم وَيَوْمَ يَقولُ نادُ شُركَان إََّذينَ ذَْنتُم فَدَعَهُمْ فَلَم يتجبُ لَم فَدَعَهُم فَلَم يَتَجبوا لَهُم بَيْنَهُم مَّ دَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَن يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صدفنا في هذا القران للناس من كل مثل ولقد صدفنا هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا فَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَمَا مَنَعَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ واتخذوا اياتي وما انذر هزوا واتخذوا اياتي وما انذر هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه 117. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه 118. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي إَِّا جَعلن عَ قُلُ بِهِمْ أَكَِّةَ أَ يَقَبُوه وَكِي أَذَِهِمْ وَقُرَاء وَإِ تَدُُم إلَ الْهدَاقَ لَ يَحْتَدُ إِذًا أَبَدَ وَإِ تَدَعُم إلىلَى المُدَاقَ لَ يَهْتَدُ إِذًا أَبدَا وإن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 لَو عِيدٌ لَّيَجِدُ مِن دُونِهِ مَؤِيلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا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 فَلََّا بَلَغَمَجمَا بينَْ مَا نساحوتَهُما كَاتخَذ سبلَهُ كبَحرِ صغبًا فَلََّا بَرغونَجمَا ألََّ جوزَ قلَ لِفَتهُ آثِ غذاَا أنالَقدَدق مِ سخنَ هذا نَصدَ فَلََّ هذا نفضضَ قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان أن اذكره قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي ترتد على آثارهما على آثارهما قصصا فَوجدَدَا عَبدًَا مِن أَبَادِنَا آتَينهُ رحْمَةَم مِن النادِنَا وَعََّمنَّهُ مَِّدُ عِلْم فَوجدَ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 قال انك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا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 حتى أُحِدَّ لك منه ذكرى فانطلق حتى إذا ركبت السفينة خرطها فانطلق حتى إذا ركبت السفينة خرطها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فان طلقا حتى اذا لقي يا غلام فقتله فان طلقا حتى اذا لقي فقتله قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا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 أَذِنَ لَنَا حُسَامِ اللَّدُنِّ عُذْرًا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا آتَى يَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا انْطَلَقَ فَأَدَّاهُ أَنْ يُضِيفُهُما فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَقْضِفَ أَقَامَهُ فَأَدَّاهُ أَنْ يُضِيفُهُما فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَقْضِفَ أَقَامَهُ قَالَ لَهُ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ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 وَأَنَّ الغُلَامُ فَكَانَ أَبَوهُ مُؤِّ نَْنِ فَخَشين فقَشين أي يُررهِقَهَُا طُغانَ وَكُفرى فقَشين أي يُغْهِقهُ أُغانَ فأَرَدناَاأَ يُبدلَهُماَا رَبّ مَا قَرًا مِهُ زَكتَو وَأَقَْدَ رشْم وَأَم الجِدَارُ فَكَانَ لِغ ل مَينَةِ مَيْن فِي المدينةِ وَكَانَ كَحشتْتَهُ كَزُهُمَا وَأَن وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا شِدَّتَهُما وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا شِدَّتَهُما وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَدَرِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَدَرِ قُلْ سَأَفْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا قُلْتَ أَفْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِ مَككَّ لَ فِي الأبْضِ وَآتَينهُ مِنْ كلُّ شيءَيْءٍ سَدَبَا إِ مَككََّ لَ فِي حتى إ بَغَ مغِْبَ الشَّمس وَجدهاَا تَغه في عين حَمئَةُ وَجددذها قَوْم حتى قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَقْرِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا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 عينني بقوَة أأَجبَلَكُم وَبَنهُُ ردمَا آتُني زُبرَ الحديد آتُني زُبَ الحديد حتىَّ إ سو بََ الصصددَ فَنِ قَالَافُوق أتَّ بين صقددَتَين قَالَ فُك حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي إِفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي إِفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا له نقبا لا نستطيع ان يظهر ولا نستطيع له نقبا قال هذا رحمه من الرب او هذا رحمه من الرب فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 الذين كانت أَعيُلُم في غطاء عن عَ ذِري وَكَانوا لاَا يَستطيعُون سمَّّذ افَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ أَعتَدنَ جَهن مَ لِكافِرين نُزُلاان إ أَتَدنَ جَه مَِكافِرين نُزلاان الذين ضل, الذين ضل شعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذالك جزاء ام جهنم بما كفروا ذلك جزاء ام جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا واتخذوا ورسلي هزوا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 قال دين فيها لا يبغون عنها حولا ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي قل لو البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي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 انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله